بسم الله الرحمن الرحيم الحاققه ملحق وما ادراك ما الحاق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 سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فتر القوم فيها صرعك أنهم أعجاز نخل خاوي فهل ترى لهم من باقي وجا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 وَشَقَّةِ السَّمَاءِ فَهِيَ يَوْمٌ إذِينَ ثمانِينَ وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمٌ إذِينَ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيًا فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاءُ مُقْرَؤُوا كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من يَكْتَابُهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا لَيْتَ كَانَتِ الْقَاضِيَةُ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَ أَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَ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 ولو تقول علينا بعض الأخاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكْرِبِيدٌ وَإِنَّهُ لَحَصْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ